وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المطلب الثاني في الجمع العرفي بينما دل على اعتبار الراحله وبينما دل على كفايه الماشي فقد جمع بينهما فقد جمع بينهما بحمل مادة على اعتبار الراحله على فرض وجود الحاجه للراحله فان لم يكن محتاجا لها فيكفيه الماشي وهذا الجامع انما يتم بإحدى نكات ثلاث الغولى إنما دال على اعتبار الراحلين منصرف لفرض الحاجه وذلك لان المتعارف والغالب في الذهاب إلى الحج الحاجه الحاجة للراحل وفيه تأمل لأن الانصراف الناشئ عن غلبة الوجود ليس مصداقا للظهور الحجاه كي يعتمد عليه النقطة الثانية ما في المستمساك من أن النسبة بين ما دل على اعتبار الراحليه كقوله في صحيحه شاب ان يكون له زاد وراحله وبين ما دل على كفايه الماشي نحو قوله في خبر ابي بصير قلت لا يقدر على الماشية قال يمشي بعضا ويركب بعضان نسبة العموم والخصوص المطلق. فما دل على اعتبار الراحله مطلق سواء احتيج اليها ام لا وما دل على كفايه الماشي واردون في خصوصي من كان قادران فمقتضى حمل المطلق على المقيد اختصاص ما دل على الاعتبار بفرض الحاجة ويلاحظ عليه اولا ان النسبه بينهما نسبه العموم من واجه فمثلا قوله في خبر ابي بصير يخرج ويمشي ان لم يكن عنده يعني ان لم تكن عنده راحله قلت لا يقدر على الماشي قال يمشي ويركب قلت لا يقدر على ذلك قال يخدم القوم ويخرج معهم فإن ظاهر الذيل كفاية الماشي في الوجوب وإن كان محتاجا الى الراحلاء حيث ان السائل فرض انه غير قادر على الماشي ومع ذلك فان الامام أوجب عليه الحج ولو بأن يخدم القوم <تصفيق> إذن فليست النسبة عموما مطلقان كي يحمل المطلق على المقياد وثانيا إن النكتة الموجبا لحمل المطلق كقوله اعتق رقبه على المقيد كقوله اعتق رقبة مؤمنا هي التنافي بين الاطلاق والتقييد في متعلق الحكم اذ لا يعقل ان يكون متعلق الحكم الواحد مطلقان ومقيدان فلا بد لعلاج هذا التنافي من حمل المطلق على المقياد اما لو كان منشأ التنافي بين الدليلين امرا اخر كما اذا قال الاستطاعة منوطة بالراحلة وقال يكفي الماشي في الاستطاعه فإن التنافي بينهما ليس ناشئا من الإطلاق والتقييد وإنما منشأه ظهور أخذ الراحله في القيد الاحترازي أي أنه لا من دون الراحله في مقابل ما دل على عدم الحاجة لهذا القيد اذا فلا يمكن الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد مع أن من شأتنا فيه أمر آخر وبعبارة اخرى ظهور اخذ الراحله في القيد الاحترازي مانع من حمل المطلق على المقيد إذ لو حمل أخذ الراحلة في الاستطاعة على فرض الحاجة إليها لكان ذلك موجبا للغوية العدوان أي أن الراحلة لا دخل لها فالمكلف إن كان قادرا على المشي، وجب عليه الحي وإن لم يكن قادران فيركب الراحلة ولو بخدمة الآخرين إذن فأخذ الراحلة في حقيقة الاستطاعة نغوان النكته الثالثه ما ذكر في المرتقى وهو انه ما دل على اعتبار الراحلة ظاهر في انها مقومه للاستطاعه وما دل على كفايه الماشي صريح ونص في عدم تقوم الاستطاعه بالراحله فمقتضى خرينية النص على الظاهر حمل ما دل على اعتبار الراحلة على فرض الحاجه لا مطلقان فيرتفع التنافي بين الدليلين ويلاحظ عليه أن الظهورين متكافئان لأن ما دل على اعتبار الراحله يمكن حمله عقلا على فرض الحاجة وكذلك ما دل على كفاية الماشي يمكن حمله كما عن الشيخ الطوسي على فرض استقرار الحج سابقان اي ان من استقر عليه الحج في سنه سابقه فيجب عليه الحج في هذه السنه ولو ماشيان اذا فكل الدليلين ليس نصا في مفاده كي يحمل الظاهر على الناس وانما هما ظهوران متكافئان فالتعارض بينهما مستقران ولكن الانصاف مع ذلك أن يقال بظهوري ما فاسمع حتى الأول جم تبرع والحمل الذي خلاف الظاهر وجمع تبرعي نحن نخلق أن الخطاب من قائل العرف الحمل الأول هو الثاني الأول أنه عقلا نحمل على فرض الحاجة هذا هذا الذي قاعد أن أقول الثاني هم غير عرفي يعني أقول بأن هما من حيث الظهور متساويين حمل الأول على فرض الحاجة حمل غير عرفي هل حمل الثاني على فرض استقرار الحاجة حمل غير عرفي فإذا كان متساويين فكيف يدعى أنه احدهما نص والاخر ظاهر فيحمل الظاهر عن بس كلاهما متكافئان فيستحكم التعارض انا اريد اتوصل لها النتيجه او اذا مجرد وجود احتمال عقلي فهو في كليه على حد سواء وهذا لا يوجب بل ضالت درجه الظهور عده او قوه درجه الظهور في الاخر بل ولكن الانصاف ان قوله في صحيح هشام بن الحكم في تفسير قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحله ان كانت الروايات في مقام تحديد مفهوم الاستطاعه شرعا فالنصوص متعارضا اذ لا يمكن الجمع بين تحديدها شرعا بالراحله وبين تحديدها بالقدرة على الماشي وأما إذا كانت الرواية في مقام بيان المصداق العرفي للاستطاعه وليست في مقام التحديد الشرعي كما هو الظاهر، إذن فلا معارضة بين ال طائفتين اذ الاولى تقرر ان الاستطاعه عرفان تتحقق بملكيه الزاد والراحلات وهذا لا يتنافى مع مدلول الطائفه التي تقرر ان الاستطاعه عرفان تتحقق بالقدره على المشي فهل يحتمل ان من كان عاجزا عن ركوب الراحله ولكنه قادر على المشي تزوج خالتنا الذي كان اذا صعد الحمار او السيارة يغشى عليه يغشى عليه ولكنه قادر ان يمشي الى مكة بلا مؤونة ولا حرج افهل يحتمال أن هذا الشخص لا يجب عليه الحاج لأنه ليست عنده راحلة باعتبار عجزه هذا غير محتمل بحسب المرتكز الفقهي مما يؤيد انصراف ما دل على اخذ الراحلة الى فرض الحاجة اليها لا مطلقان اذا فيمكن الجمع العرفي من دون حاجة إلى النكات الثلاث التي سبق عرضها ندخل في المطلب الثالث او في اعمال قواعد التعارض ها؟ المطلب الثالث لو فرضنا استقرار التعارض بين الطائفتين فما هو العلاج ذكر في المستمساك وجهان الاول أنما دل على كفاية المشي في وجوب الحج ساقط عن الحجية لإعراض المشهور عنه وفيه تأمل فإن عدم الفتوى على طبق روايتين لا يكون محققا للإعراض إذ ربما يكون عدم الإفتاء مدركيا أي لوجود مرجح بنظر المشهور لأحد المتعارضين على الثاخر والإعراض المحتمل المدركية كالإجماع المحتمل المدركيه غير ضائر بيان ذلك اننا في المقام نحتمل وجدانان ان المشهور انما لم يعمل بالطائفه الداله على كفايه الماشي لانه استظهر من الطائفه على أخذ الراحلة أنها في مقام تحديد الاستطاعة شرعا وليست كما استظهرنا انها في مقام بيان المصداق العرفي وحينئذن فما دل, دل على كفايه الماشي معارض ومطروح لمخالفته للكتاب او موافقته للعاماء حيث انهم لا يشترطون وجود الراحله مع عدم الحاجات اذا فمع احتمال ان يكون الاعراض مدركياً فليس بضائر بالاخذ بالخبر بمقتضاء اطلاق ادلة حجية خبر الثقة الوجه الثاني الثانية الكلام عنه ان شاء الله والحمد لله رب العالمين رواية شنو؟ رواية عن يوم الرضا عن يوم الرضا عن يوم الرضا ماذا؟ لا هذه لا تقدح في وثاقة لسانه وإنما تقدح في معتقده <تصفيق>